111. والله الرحمن الرحيم 112. والطور 113. وكتاب مسكور 114. إيرق منشور 115. والبيت المعمور والسقف المرفوع والبحر المسجور 118. عذاب ربك لواكع ما له من دافع 117. يوم تمور السماء مورا 118. وتسير الجبال سيرا 119. فويل يومئذ للمكذبين 110. الذين هم في خوض يلعبون 111. يوم يدعون إلى نار جهنم هذه النار التي 119. أفسحر هذا أم أنتم لا تبصرون 110. إصلواها لا تصبروا سواء عليكم إنما تجزون ما كنتم تعملون 111. إنما تجزون ما كنتم تعملون 114. المتقين في جنات ونعيم 115. فاكهين بما آتاهم ربهم ووقاهم ربهم عذاب الجحيم 116. كلوا واشربوا هنيئا بما كنتم تعملون متكئين على سرور مصفوفة وَزَوَّجْنَاهُمْ بِحورِ الْعَيْنِ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَاتَّبَعَتْهُمْ ذُرِّيَّتُهُمْ بِإِيمَانٍ الْحَقُّ عَلَيْهِمْ ذُرِّيَّتُهُمْ وَمَا أَلَتْنَاهُمْ مِنْ عَمَلِهِمْ مِنْ شَيْءٍ كُلُّ امْرِئٍ بِمَا كَسَبَ رَهِينٌ وَأَمْدَدْنَاهُمْ بِفَاكِهَةٍ وَلَحْمٍ مِّمَّا يَشْتَهُونَ يَتَنَازَعُونَ فِيهَا كَأْسًا لَّهُمْ فِيهَا وَلَا تَكْفِينُ وَيَطُوفُ عَلَيْهِمْ غِلْمَانٌ لَّهُمْ كَأَنَّهُمْ لُؤْلُؤٌ مَّكْنُونٌ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 116. إنه هو البر الرحيم 117. فذكر فما أنت بنعمة ربك بكاهن ولا مجنون 118. أم يقولون شاعر نتربص به ريب المنون 119. قل تربطوا فإني معكم من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 117. أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوكنون 118. أم عندهم خذائن ربك أم هم المسيطرون 119. أم لهم سلم يستمعون فيه فليأت 114. أم له البنات ولكم البنون 115. أم تسألهم أجرا فهم من مغرم مثقلون 116. أم عندهم الغيب فهم يكتبون 117. أم يريدون كيدا فالذين كفروهم المكيدون 118. أم لهم إله غير الله 118. سبحان الله عما يشركون 119. وإن يروا كسفا من السماء ساققا يقولوا سحاب مرتوم 110. فذرهم حتى يلاقوا يومهم الذي فيه يصعقون 111. يوم لا يغني عنهم شيئا ولا هم ينصرون وان للذين ظلموا عذابا دون ذلك ولكن اكثرهم لا يعلمون واصبر لحكم ربك فانك بااعيننا وسبح بحمد ربك حين تقوم وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَبَهَّحْهُ وَأْدْبَارَ النُّجُومِ بِسْمِ